Allah ﷻ ﭘَوَدَّ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا إِسْنَأَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنِّي رُتَبَةٌ فَعَدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لم الْأَحْمَالِ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 ajran askunuhum min haythu sakantum min ju'dikum wa ülât hamlin, fâlifqu عليهم, hertayzâgn hamlöhün, fâin arzâgn lerkum, fâatuhün ajuruhün, ve atmeruh binekum تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله لِفُلْهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا ذَٰلِكَ رُسُلُهُ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَا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 رسولنا يَتْلُ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي من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 Allahعَلَ كل şey in qdir ve Allah قدَد أَحقَ ب